هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات ولرب ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها لذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون